م و س ل ع ه ا ل ر ن ا ل ل س ي للعلوم الاسلاميه ك وإياك نعبد ن ت ي إذن

you、hey. hey.

Almighty God.